من كتاب الصحيح المسند من فضاء للصحابة لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حافظه الله تعالى ليلة بإذن الله تعالى مع فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المصنف حفظه الله فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سعد بن معاذ بن النعمان ابن مرء القيس بن زيد بن عبد الأشهل ابن جشم بن الحارث ابن الخزرج ابن النبي ابن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي سيد الأوسي وأمه كبشة بنت رافع لها صحبة ويكنى أبا عمر روى البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال سماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وروا مسلم بسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال وجنازته موضوعة يعني سعدا اهتز لها عرش الرحمن ورواب يعلى بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ بشارة طيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه رواه البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لم نديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وروى البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا كل نعم قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا وروى النسائي بسنده عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال دخلت على أنس بن مالك حين قدم المدينة فسلمت عليه فقال ممن أنت فقد بن عمر بن سعد بن معاذ قال إن سعدا كان أعظم الناس وأطوله ثم بكى فأكثر البكاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى أقيدر صاحب دوما بعثا فأرسل إليه بجبة ديباج منسوجة فيها الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام على المنبر وقعد فلم يتكلم ونزل فجعل الناس يلمسونها بأيديهم بأيديهم فقال أتعجبون من هذه لمناديل سعد في الجنة أحسن مما ترون موافقة حكم سعد رضي الله عنه لحكم الله سبحانه وتعالى روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا نزل على حكم سعد بن معاذ فارسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم فقال يا خعب إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك وروى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت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 فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأقيني لهم حتى أجهادهم فيك وإن كنت وضعت الحرب ففجرها, ففجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبتي فلم, يرع فلم, فلم يرعهم فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه حمل الملائكة لجنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه روى الترمذي بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخذت جنازته وذلك لحكمه في بني قريضة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة كانت تحمله فضل جابر بن عبد الله وأبيه رضي الله عنهما هو عبد الله بن حرام بن تعلم الأنصاري الخزرجي السلمي والد جابر بن عبد الله الصحابي المشهور وسيأتي في مناقب سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة فهو البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جي أبي أبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا قال فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه فقال ابنك عمر أو أخت عمر قال فلما تبكي أو لا تبكي فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع روى البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن علي دينا. فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا قال فأصبحنا فكان أول قطيل ودفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه روى أحمد بسنده عن جاب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر أما علمت أن الله عز وجل أحي أباك فقال له تمن علي فقال لا لا تمن علي تمن علي فقال أرد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى فقال إنني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون وروى البخاري بالسنديه أن ابن جريج أخبرهم قال عن جابر رضي الله عنه قال أنا وأبي وقالا من أصحاب العقر فوالبخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وطرق سبع بنات أو تسع بنات فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قال فقلت نعم فقال بكرا أم ثيبا قال قلت بل سيهبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له ان عبد الله هلك وترك بنات واني كرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولا. فضاء الجابر رضي الله عنه وبإدخاله في فضاء الجابر أن أباه رضي الله عنه أوصاه بأخواته البنات قال له واستوصي بأخواتك خيرا فعمل بوصية أبيه ولما أراد أن يتزوج فزوج ثيبا ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن يعني جابر رضي الله عنه رأى أن زواجه من بكر لا يصلح شأن أخواته وإن صلاحهن في زواجه من الثيب فعمل ببصية أبي فتزوج بهذه الثيب هذا وجه والوجه الثاني في كون هذا الحديث من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم برك عليه ودع له بخير نعم روى أبي يعلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال أمر أبي بخزيرة فصنعت ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت هو في منزله قال فقال لي ماذا معك يا جابر ألح ذي قال قلت لا قال فأتيت أبي فقال لي هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت نعم قال فهل سمعته يقول شيئا قال قلت نعم قال لي ماذا معك يا جابر ألحم ذي قال لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اشتهى قال فأمر بشاة لنا داجل فذبحت ثم أمر بها فشويت ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ماذا معك يا جابر فأخبرته فقال جزى الله الأنصار عنا خيرا ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة وروى بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أمر أبي بخزيرة فصنعت ثم أمرني فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وروى البزار بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم لست لهم معارف. ليست لهم, معارف. ليست لهم معارف ليست لهم معارف فيأخذ الرجل بيد الرجل والرجل بيد الرجلين والرجل بيد الثلاثة على قدر طاقته قال فأخذ خنتي خطني. خطني. خطني. فأخذ خطني بيد ختني ختني فأخذ ختني بيد رجلين فخلوت به فلمته فقلت تأخذ رجلين وعندك ما عندك فقال إن عندنا رزقا من رزق الله فانطلق حتى أريك قال فانطلقت فأراني شيئا من بر فقال هذا عندنا فقلت من أين لك هذا قال اشتريناه من العير التي قدمت أمس وأراني مثل جثوة البعير تمرى فقال وهذا عندنا وأراني جرة فيها ودك فقال وهذا دهان و... وإذام دهان وإذام ثم غدا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوراح بهما وقد أطعمهما ودهنهما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى صاحبيك حسن الحالي كم تطعمهما كل يوم من وجبة قال وجبتين قال وجبتين فهل لا كانت واحدة قال البزار لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد فضل حارثة بن سراق رضي الله عنهما هو حارثة بن سراق بن الحارث بن عدي بن مالك بن عامر ابن هم بن بني ع... ابن بن ابن عدي بن النجار الأنصاري النجاري وأمه الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة, منزلة حارثة مني فإن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أو هبيلتي؟ هابلتي أرهابلتي او هابلتي او ها ها او ها هابيلتي او هابلتي او هابلت ها؟ لا بص يا محمد الراء مفتوح والهاء مفتوح او هابلتي او هابلتي فقال صلى الله عليه وسلم ويحك ويحك او هابلتي أو جنة واحدة هي أو جنة واحدة أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. فضل عاصم بن ثابت وخبيب رضي الله عنهما. روا البخاري بسنده عن عمرو بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني زهرة. وقال من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.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 يعني بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا ماكلهم التمر في منزل نزلوا فقالوا تمر يثرب فاتبعوا آثارهم فاتبعوا آثارهم كلمت في منزل نزلوا المكان الذي نزلوا مش منزل يعني بيت في منزل نزلوه يعني مكان نزلوه نعم فقالوا قمر يفرب فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاطى بهم القوم فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق فأعطوا بأيديكم فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق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 فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوطار قصيهم فربطوهم بها قال الرجل الثالث هذا أول الغدري والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء أسوة يريد قتلى فجروه وعالجوه فجرروه وعالجوه فأبع أن يصحبهم فانطلق بخبيب وزيد بن الدفنة ابن الدفنة حتى باعهما بعد وقعة بدر فابتعى بن الحارث ابن عامر ابن نوفل الخبيب وكان خبيبه وقتل الحارث ابن عامر يوم بدر فلبث خبيب عندهم اسيرا حتى اجمعوا قتله فاستعار من بعض بنات الحارث موسي موسى, موسي موسى موسى موسى يستحد بها فاعرته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده قالت ففزعت فزعة عرفها خبيت فقال أتخشين أن أقتله أتخشين. أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيت والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد. وإنه لموثق بالحديد. وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا. فلما خرج به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبي دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين.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 أبو ثروعة عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيه هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدث أنه قتل أن يؤتوا بشيء أن يؤتوا بشيء منه يعرف أن يؤتوا بشيء منه يعرض وكان قتل رجلا عظيما من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل ظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا الدبر اللي هو يعني نحل يعني أسراب من النحل كانت ظل وتمنع هؤلاء من أن يقتربوا منه ذكرانة طبعا عاصم رضي الله عنه نعم فضل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هو عبد الله بن رواحة بن فعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن سامل القيس بن مالك بن الأغر ابن فعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري الخزرجي الشاعر المشهور يكنى أبا محمد ويقال كنياته أبو ابو رواحة ويقال أي ابو عمر وأمه كبشة بنت واقر بن عمر ابن الأطاء الأطنابة الأطناب خزرجية أيضا وتقدم في فضائل زيد وجعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد, عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح الله عليه وما يسروني أو قال وما يسرهم أنهم عندنا قال إن عينيه لتذرفان روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخى لكم لا يقول الرفثة يعني بذاك ابن رواحة قال وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر ساطعه أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالكافرين المضاجع وراب بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حضرت حرب فقال عبد الله بن رواحة يا نفس ألا أراك تقرهين الجنة أحلف بالله لتنزلنه طائعة أو لك يا نفس ألا أراك تكرهين الجنة أهلف بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن لتكرهن لا تكهنن وقفة طيبة من ابن رواحة في وجه رأس المنافقين روى البخاري بسنده عن بسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأرضف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر حتى مر في مجلس فيه أقلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبر علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعهم إلى الله جل وعلا وقرأ عليهم الكرآن فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء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 فيعصبونه بالعصابة فلما رب الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرط بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم فضل عمير بن الحمام رضي الله عنه هو عمير بن الحمام ابن الجموح ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن سلمة الأنصاري السلمي روى مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عين ينظر ما صنع تعير أبي سفيان فجاء وما في البيت أحد غير وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه قال فحدثه الحديثة قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم فقال إن لنا طلبة طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في ظهرانيهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى خرق المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنى المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنوات والأرض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 ثم قال لين أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة قال فرما بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل فضل عبيد بن الحارث رضي الله عنه هو عبيد بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد ملاط القرشي المطلبي رواه مسلمه بسنده عن قيس بن عن قيس بن عن قيس بن عباد قال عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إنها هذان خصمان اختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعقبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة فضل حنظله غسيل الملائكة رضي الله عنه هو حمزاه بن أبي عامر بن صيفي بن مالك بن أمية ابن دبيعه بن زيد بن عوف ابن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المعروف بغسيل الملائكة المعروف بغسيل بغسيل الملائكه غسيل المعروف بغسيل الملائكه روى رو الحاكم بسنده عن عبد بن عبد الله. عن يحيى ابن عبد. عن يحيى بن بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قتل حمذلة ابن أبي عامر بعد أن التقى هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأوس بالسيف فقط له شداد بن الأسود شداد ابن الأسود بالسيف فقط له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة فسألوا, فسألوا صاحبته عنه فقالت إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة وربع أبو يعلى بسنده عن أنس رضي الله عنه قالا افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة بن الرا... الراهب ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ ومنا من حمته الدبر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خذيمة بن ثابت وقال الخزرجيون منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعه غيرهم زيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل فضل حرام بن ملحال رضي الله عنه هو حرام بن ملحال بن خالد بن زيد بن حرام ابن جندب بالأنصاري خال أنس بن مالك رضي الله عنه روى البخاري بالسنديه عن أنس رضي الله عنه قال لما أطعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معون قال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت وربي الكعبة ورغى البخاري بالسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ الأم سليم في سبعين راكبا وكان رئيس المشركين وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغذوك بأهل غطفان بألف وألف فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكري في, في بيت كغ كغدة في بيت نعم نعم في بيت امرأة من آل فلان ايتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخ أم سليل وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وينقتلوني قتلوني أتيتم أصحابكم فقال أتؤمن... أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فاتاه من خلفه فطعنه قال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح قال الله أكبر فست ورب الكعبة فلاحق الرجل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 روى أحمد بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا بعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل وكانوا بالنهار يجيؤون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون، فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقوا لهم، فقتلوهم قبل أن يبلغ قبل أن يبلغ قبل أن يبلغ المكان. فقالوا اللهم أبلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال فأتى رجل حراما خال أنثى من خلفه فطعنه برمحي حتى أنفذه فقال فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم الذين قتلوا قالوا لربهم بلغ عنا نبينا إن قد لقينا إن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا صدد إبليبيب رضي الله عنه روى مسلم بسنده عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغز Peace فأتاء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا, وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا ثم قال هل تفقدون من أحد قالوا لا فقال صلى الله عليه وسلم لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه قال قادعه على ساعديه ليس له إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم ولم يذكر غسل ولم يذكر غسله, غسله ورأى أبو يعلى بسنديه عن أنثى رضي الله عنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له جليبي في وجهي تماما فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزويجا فقال إذن تجدني كاسدا فقال غير أن غير أنك عند الله لست بكاسد فضل ركاشة بن محصن رضي الله عنه ركاشة نعم نعم وهو أحمد بسنده أن جليبيبا كان من الأمصار وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدهم أي من لم يزوجها حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لرجل من الأنصار زوجت ابنتك فقال نعم ونعمت عيني فقال له إني لست لنفسي أريدها قال فلمن؟ قال يجلي قال حتى أستأمر أمها فاتاها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنته فقالت نعم ونعمة عين. ونعمة عين ونعمة عين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس يريدها لنفسه قالت فلمن قال لجليبيب قالت حلق حلقة. قالت حلق أجليبيب إني مرتين أنا لا. أني. أنا أني. أنا أنا مرتين لا لعمر الله لا يزوج جليبيبا قال فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم قالت الفتاة أمها من خضرها من خطبني إليكما قالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت فتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ادفعوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضيعني قال فأتى أبوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال شأنك بها فزوجها جليبيبا ثم ذكر حديث الباب فضل عكاشة ابن محصن رضي الله عنه عكاشة ابن محصن ابن حرفاء ابن حرفان ابن قيس ابن مرى ابن بكير ابن غن ابن دودان ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدي حليف غني عبد شمس روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألفا تضيع وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وقال أبي هريرة رضي الله عنه فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأمصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاش وروى البخاري بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال لا رقية إلا من عين أو حمة قال فذكرته لسعيد بن جبي فقال حدثنا ابن عباس فقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهد والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لي انظرها هنا وها هنا في آفاق السماء، قال فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً لغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقال نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحنهم. أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإن ولدنا في الجاهلية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يقتون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة دم حصن أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ قال سبقك بها عكاشر وروى البخاري بسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يقتوون ولا يستركون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم قال فقام رجل فقال يا نبي الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة وروى الطيالسي بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريد الأمم بالموسم فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل فاعجبني كثرتهم وهيئتهم فقيل لي أراضيت قال قلت نعم قال ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن الأسد فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال الله عز وجل أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاش <تصفيق>